وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة والبلا ورب لا تأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنهم إثقال ذرة عالم الغيب لا يعذب عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وَلَا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 افَلَم يَرَوْا إِلا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن شَاءَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ إِن شَاءَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ وَنُقِطِّعْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ عَبْدٍ مّنّيبٍ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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَتَاعًا لَّهُم مَّا دلهم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا جَاءَتْ بِالأَرْضِ تَأْكُلُ مَن سَأَتَهُ فَلَمَّا خَبَتْ وَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُهِينًا لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ يَمِينٌ وَشِمَالٌ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بلدة طيبة ورب الغفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجمتيهم جنتين ذواتي أكل خمط واث وشيء من سد قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل جازي إلا وَجَعَلَ لَأَبِينَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرآنِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرآنًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيِّرَ سِيرُ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَامٍ آمِنٍ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِرٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ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 قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَنَّ وَلَنْ تُسْأَلُوا عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ قُلْ الْأَرْوُنِ الَّذِينَ أَلْحَقُتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان صددناكم عن الهدى بعد اجاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ان الليل والنهار إذ تأمروننا اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له انددا وسر ندامه وَأَصْبَحُوا نَدَامَةً مَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَالزَّعْلَ لِلأَغْلَالِ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقذر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن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 وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أوصلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبله وما بلغوا معشر ما آتيناهم فكذبوا رسله فكذبوا رسله فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقولوا الله مثنى وفراد